واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ايها المسلمون ان بلوغ رمضان نعمه عظيمه وفضل كبير من الله تعالى شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النيران شهر من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شهر اذا دخل فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين شهر فيه ليله خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر شهر لله فيه عتقا عتقاء من النار وذلك كل ليلة شهر يقام فيه سوق الجهاد فكان صلى الله عليه وسلم يعقد فيه الالويه ويجيش الجيوش لمقاتله اعداء الله لمجاهده المشركين فاغتنموا هذا الشهر الكريم يا عباد الله في طاعه الله ففيه تضاعف الاجور وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون ايها المسلمون ان الله تبارك وتعالى خلقنا لنوحده ونعبده ونقيم دينه قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون وامرنا تبارك وتعالى ان نقاتل اعدائه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك واقامه الدين قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُقَامُ وَلا تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الْغَايَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خَلَقَنَا اللَّهُ إِلَّا بِتَحْكِيمِ شَرْعِ اللَّهِ والتحاكم اليه واقامه الحدود ولا يكون ذلك الا بباس وسلطان قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز فهذا قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر وان اخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويله من الجهاد والصبر ومجالده اعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا الى اعلان الخلافه وتنصيب امام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الارض فجهله كثير من المسلمين والذين يئثمون ان يئثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فأعينوني فانصحوني وسددوني واطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم واني لا اعدكم كما يعد الملوك والحكام اتباعهم ورعيتهم من رفاهيه ودعه وامن ورخاء وانما اعدكم بما وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين وقال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى ولله العزه و لرسوله و للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذا موعود الله فان اردتم موعود الله فاتقوا الله واطيعوه اتقوا الله العظيم في كل امر وعلى كل حال والزموا الحق وتمسكوا به فيما احببتم وفيما كرهتم وان اردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقه ولو علمتم ما في الجهاد من الاجر والكرامه والدفعه والعزه في الدنيا والاخره لما قعد او تخلف منكم احد عن الجهاد فهو التجاره التي دل الله عليها وانجا بها من الخزي وَأَلْحَقْ بِهَا الْكَرَامَةَ فِي الدَّارَيْن تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اقول قولي هذا واستكثر الله لي ولكم فادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وحزبه وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء والدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله اقيموا دينكم واتقوا الله حتى تقاته يعزكم في الدنيا والاخره ان اردتم الامن فاتقوا الله وان اردتم الرزق فاتقوا الله وان اردتم حياه كريمه فاتقوا الله واجاهدوا في سبيل الله نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمع كلمتكم وان يصلح ذات بينكم وان يهديكم لخير ما يحبه ويرضاه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في مشارق الارض وفي مغاربها اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وكن لهم عونا ونصيرا اللهم سدد رميتهم وسدد رأيهم اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وجعل معونتك الحسنى لهم مددا اللهم يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانه اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرق مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم واثر الدعاء لنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واقم الصلاه الله الله الله فستذاكم في سبات ستكون قصص ان تتذكر قصص من ماض فراك تروي في كون الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 لَكُمْ فِيهَا نَعِيمٌ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ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 وَمَنْ يُضْلِلِ الذّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ ثَوْرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قال الذين فيها ونعم اجر العاملين الله اكبر سمع الله لمن حمدا Allah waqqa Allah waqqa Allah waqqa